بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسوى نارا حامية تسطى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من طريع لا يسمن ولا يغني يومئذ ناعم لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موبوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة 111. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 112. وإلى السماء كيف رفعت 113. وإلى الجبال كيف نصبت 114. وإلى الأرض كيف سطحت 115. فذكر إنما أنت مذكر 116. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى 114. فيعذبه الله العذاب الأكبر 115. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم